ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وشيات أعمالنا إنه إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله تقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن خير الكلام كلام الله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 من دروسنا في تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى وهي دروسنا التي عنوانها أصدق الحديث وهذا هو الدرس الثالث في هذه الآية الآية الحادية أو الآية الحادية والستين والتي يقول الله سبحانه وتعالى فيها وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادعوا لنا ربك فادعوا لنا ربك يخرج لنا ايه مش عرفك <تصفيق> <أقول> <تصفيق> قلتم يا موسى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 وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون هذه الآية التي هي موضع دراستنا هذه الليلة وقد سبق في تفسيرها درسان أو محاضرتان وهذه المحاضرة الثالثة والدرس الأخير المتمم في تفسير هذه الآية وهنا يلزمني أن أقول لكم كلمة إخوة الإسلام إنكم تقرؤون قول الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة فانظروا كيف قال يتلو صحفاً فيها كتب والذي نعرف جميعاً أن الكتب هي التي فيها الصحف فكيف يقول يتلو صحفاً فيها كتب لأن صحف القرآن ليست كاي صحف صحف تؤلف عليها كتب نعم الصفحة القرآنية الواحدة تؤلف عليها كتب ومن هنا لا عجب أن يكون هذا هو درسنا الثالث في تفسير آية واحدة نعم وسيأتي بعدنا من يفسر هذه الآية في دروس خمسة وستة بل ومئة لأن هذا هو كتاب ربي قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا فالله قال يتلو صحفا فيها كتب لأن الصفحة القرآنية الواحدة تؤلف عليها كتب فلذا قال فيها كتب قيمة ولو نظرنا ولو نظرنا إخوة الإسلام نظرة عابرة إلى الثقافة إلى العلوم إلى المعارف إلى الكتابات إلى المصنفات إلى الكتب إلى الصحف إلى الكلام لوجدنا لو أن نصف الثقافة الموجودة على أرض الله بل أكثر ونصف العلوم هذه العلوم نصف العلوم قائم على كتاب ربي قائم على كتاب ربي نعم انظروا انظروا إلى المكتبة الإسلامية على مر الزمان وبطولها وعرضها فسوف تجدون أن ما ألف على القرآن الكريم كتبا أضعافا مضاعفة فيما ألفه الإنسان على مر التاريخ الذي ألفه القرآن أو الذي ألف على القرآن تفسيرا وأحكاما وكتبا وعلوما ومعارف فإنه أضعاف مضاعفة فيما كتب الإنسان على مر التاريخ والشاهد عندي إذا كان رجل كالإمام ابن الجوزي يكتب ثلاثة ألاف مقلدة وهذا عالم واحد من علماء المسلمين ولم يعمر طويلا بل هذا الإمام ابن جرير الطبري يقول لتلاميذه تنشطون لكتابة التفسير هيا أملي عليكم التفسير وتكتبون فهل تنشطون قالوا في كم ورقة يقع يا إمامنا يعني كم ورقة يقع هذا التفسير قال في سلاسين ألف ورق قالوا هذا ما تفنى الأعمار قبل تمامه رجل عالم واحد كتب سلاسين ألف في تفسير كتاب القرآن الكريم هذا عالم واحد وهو ابن قريب فكيف لو قمنا بعملية استقصاء واستحصاء لما كتب إمة التفسير وعلماء التفسير على مر الزمان والإسلام عمره اليوم خمسة عشر قرن ألمت لماذا قال الله يطلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة أنت ما سامع لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله كده جيد خلاص لا حول رقوة طيب يلزمني الآن أن أعيد عليكم ما قلته ولكن أعيده مختصرا هذا هو الدرس الرابع والستون عدا من دروسنا في تفسير كتاب ربنا سبحانه والتي عنوانها أصدق الحديث وفي درس الليلة تفسير للآية الحادية والستين من سورة البقرة والتي يقول فيها ربنا سبحانه وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على الطعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصرها. قال: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ هبطوا مصرًا فإن لكم ما سألتم. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباء بغضب من الله. ذلك ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون هذا هو الدرس الثالث هذا هو الدرس الثالث ترتيبا في تفسير هذه الآية من سورة البقرة وهنا لا بد أن أفسح عن شيء تقرأون قول الله يتلو صحفا طهارة فيها كتب قيما ولكن المعهود أن الكتب تتألف من صحف فكيف يقول ربي يطلو صحفا فيها كتب لأن صفحة القرآنية الواحدة تقوم عليها كتب وتؤلف عليها كتب هذا كلام ربي الذي قال الله فيه قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا هذا كتاب ربي سبحانه وتعالى كتاب ربي وهذه كلمات التي لا تنفد ما نفدت أبحر الدنيا ولو تحولت إلى مداد وتحول شجر الأرض إلى أقلام لنفد المداد وفنية الأقلام وبقي كتاب ربي وكلام ربي ومزاق ما أقول بنظرة منا واحدة إلى الثقافة العالمية وإلى العلوم وإلى المعارف وإلى الكتب وإلى المصنفات لوجدنا لو أن ما ألف على القرآن الكريم تفسيرا وما ألف على القرآن الكريم من كتب فإنه أضعاف مضاعفة ما ألف الإنسان على مر التاريخ نعم هذا عالم واحد من عمة الإسلام يكتب يكتب بيديه ثلاثة ألاف مجلدة ابن الجوزي. ثلاثة ألاف مجلدة ما كتب عالم واحد فكيف بما كتب علماء الإسلام ومفسر القرآن إذا كان عالم واحد يقول تنشطون لكتابة التفسير قالوا في كم ورقة يكون قال في سلاسين ألف ورقة وهذا عالم واحد يفسر القرآن في سلاسين ألف ورقة فكيف لو قمنا بعملية إحصاء لعلماء الإسلام المفسرين من خمسة عشر قرنا إلى يومنا هذا ففي كم ورقة يقع تفسير كتاب ربي في كم ولذا لا عجب أن يقول يطلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وهذا ما أقول حتى لا نتعجل خيرا نحن فيه ويقول أقوام ثلاث محاضرات في آية واحدة دعوني أقول لكم إن العلم رزق إن العلم رزق والرزاق هو ربي سبحانه وتعالى والرزاق هو ربي سبحانه وتعالى فلا تقطع رزق الله سبحانه وتعالى ولا تقطع خيره وشأن المتعلم أن يصبر وشأن العلم أنه رحلة طويلة حتى قالوا العلم بحر لا ساحل له فلو كان له من ساحل لأمكن أن نصل إلى ماذا؟ إلى غايته إلى نهايته ولكنه بحر بلا ساحل فنبحر فيه أبدا ولا نصل إلى غايته ولا إلى نهايته دعونا نعود إلى الآية ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون انظروا الآية هنا جمعت ما بين ترك بين عجبين قالت يكفرون يقتلون هذه أفعال مضارعة ثم قالت بما عصوا وكانوا يعتدون أفعال ماضية فجمعت الآية بين المضارعة والماضي فلماذا لماذا يقول يكفرون يقتلون جاء التعبير هنا بفعل مضارع أولاً بد أن نقول إن فعل المضارعة يفيد ماذا؟ الاستمرار التجدد وعدم الانقطاع والاستحضار فجاء بفعل المضارعة طلباً لاستحضار صورة ذلك في الزهن يستحضر بين يدي يهود المدينة تاريخهم يستحضر بين يدي يهود المدينة عمل أسلافهم واجدادهم لأن استحضار الصورة في الذهن أبلغ في الموعدة ومن هنا قال تعالى ووجدوا ما عملوا حاضرة يصور لك تصويرا وتراه بعينك رؤية صادقة لا تكذب فكان فعل المضارع من أجل استحضار ذلك استحضار صورة ذلك في الذهن لأن الفعل المضارع هو فعل الزمان فعل الحاضر فعل الوقت فلما يقول يقتلون يكفرون فإن الخارق يستحضر صورة ذلك في ذهنه. لأن الشيء إذا صار ماضيا وذكرى ذهبت موعظته والشيء إذا صار حاضرا في ذهنك فموعظة ماذا باقية أبدا فجاء بفعل المضارع لاستحضار صورة ذلك في الذهن فلا تغيب ليكون ذلك أبلغ في موعظة الأحفاد ما علموا من فعل الأجداد ثانيا ذلك بأنهم كانوا يكفرون كأن الآية نادي على المستقبل تنادي على المستقبل يكفرون ويقتلون فلذا جاء بفعل مضارعة وكأن الكفر لم يزل باقيا في بني إسرائيل التكذيب بالآيات وقتل الأنبياء لم تزل سجية لبني إسرائيل أو قبلة موجودة في بني إسرائيل ولذا قال تعالى أفإن مات أو قتل وأو هنا بمعنى بل رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل أيها الناس وفأركم عند اليهود فأركم عند اليهود الآية لم تتحدث عن يحيى أن قتل الآية لم تتحدث عن زكريا قتل بني إسرائيل إنما الآية تتحدث عن محمد صلى الله عليه وسلم ولذا قرأوا ذلك في قول ربي أفكلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون شب في التكذيب الكذبوا كإن التكذيب مستقرفين هو هيكذب من غير ما يسمع لأنه أصلاً إيه؟ هذا أمر مستقر في نفسه هو مكذب لن يصدق لكن لما جكلت أتكلم عن القتل قال وفريقا يقتلون ولذا قال ابن عم ابن مسعود والبخاري يحدث والبخاري يحدث هو صادق قال ابن مسعود لئن أحلف بالله تسعا على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل قتلا خير لي من أن أحلف على واحدة أنه مات خير لي من أن أحلف على واحدة أنه مات ابن مسعود يقولها ابن مسعود يقولها قسما ويمينا تصدق لأن النبي عليه الصلاة والسلام قالها للسيدة عائشة وذلك آخر أيامه يوم أن أخذت منه الشم ما أخذت قال يا عائشة إني لأجد انقطاع أبهري أبهري أو أبهاري يعني أنفاسي من أكلة بني خيبر أنفاسي تتقطع يا عائشة والتقطها بصعوبة من أكلة بني خيبر إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم يقولها هنا قتله بني خيبر قتله قوم خيبر أيها الناس ولذا الآية لا تستبعد عليه القتل تقول أفئم مات أو قتل وأو هنا بمعنى بل وأو هنا بمعنى بل بل يقولون في العطف بأن ما بعدها أقوى مما قبلها لأنها تفيد التردد ما بين إيه؟ شيئين لما أقول أعطني ثمانية أو عشرة فأنت تفهم من هذا طمعي في ماذا في العشر مع أني أطلب ثمانية لكن لما أقول أعشرا فأنت تفهم من ذلك طمعي في ماذا في العشر فلما قال أفئم مات أو قتل فما بعدها أقوى مما قبلها وهذا وجه آخر في الآيات لذا قال الله ذلك بأنهم كانوا يقتلون بآيات الله ويقتلون النبي ووجه ثالث عبر بفعل المدارعة إفادة الكسرة كأن الأمر من كسرته لا يكاد ينقطع من كسرة ما قتلوا من الأنبياء كأن هذا لم ينقطع فيهم وتقول لنا رواية أخرجها الإمام أحمد بأن بني إسرائيل أرسل الله إليهم في يوم واحد بضع وسلاسين نبيا فمن تصف النهار حتى قتلوهم فقام مئة وعشرون من المصلحين يدعونهم إلى الله فمن تهى النهار حتى قتلوهم فقرأوا ذلك في قول الله ذلك بأنهم كانوا يقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقصط من الناس يبعبر بفعل المضارع للكسرة ولذا جاءت آية آل عمران بتعبير آخر وجاءت آية البقرة الأخرى أيضا بتعبير آخر هنا الآية قالت النبيين غير أن آية لعمران قالت الأنبياء فما الفرق أن يقول هنا النبيين وأن يقول هناك الأنبياء وهما جمع ولكن اللغويين يقولون بأن النبيين جمع قلة والأنبياء جمع كثرة لأن الجمع في لغة العرب جمعان قل وكسر يعني ما قال تعالى مثلا في كتابه الكريم وجاء إخوة يوسف إخوة لأنهم قل وإن كانوا أحد عشر لكن لما تقول إخوان فهم كسر كسر ولا لا كسر وهذا الكثير لا أحد كما قال تعالى وقال لفتيانه لفتيته لأن الفتية الخدم الذين كانوا بين يد يوسف كانوا إيه؟ كانوا كثرة لفتيانه ففتيان جمع كثرة وفتية جمع قلة وجمع القلة يعني يكون ما بين العشرة وحواليها لكن جمع الكثرة قالوا الذي يزيد على أربعين الذي يزيد على الأربعين ويبلغ السبعين بل يزيد هذا أقل ما يذق علي أنه جمع جمع الكفر. فلما قال تعالى الأنبياء في سورة الآل عمران إذا كثرة فمن كثرة ما قتلوا من الأنبياء كان هذا الأمر ماذا استمر فيهم فلا ينقطع فلذا جاء بفعل له ذلك بأنهم كانوا يقفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق وهذا ثالثا رابعا يقول الله تعالى ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق أو بغير حق قوله بما الباء سببية يبقى سبب غضب الله عليهم وما ضرب الله عليهم من الذل والمسكنة أنهم كانوا يكفرون ويقتلون يقول الله تعالى يكفرون بآيات الله الآية لم تعين لنا الآيات والمفسرون أخذوا في بحث طويل لهذه الآيات التي كفر بها بنو إسرائيل وكأن بني إسرائيل صدقوا بآيات وكذب بأخرى فأخذوا يبحثون عما كذب به بني إسرائيل من الآيات أنا أبحث عما كذب به إنسان إذا كان مصدقا وكذبه ضائع في هذا التصديق أليس كذلك؟ تقول فلان راوية محدث لكن قد أقف على حديث له إيه؟ له ضعيف فأكشف عنه صحيح؟ لكن لما يقول فلان وضاع وكذاب هل أنا بحاجة إلى أن أفتش في عهديتي؟ طب لما يفتش المفسرون هل صدق بنو إسرائيل بآية واحدة؟ ها؟ حتى نقول كانوا يكفرون بالآيات التسعة، كانوا يكفرون بالقرآن أو كفروا بمحمد أو كفروا بالتوراة كفروا بموسى كفروا بعيسى هل صدق بنو إسرائيل بشيء؟ نحن لو جمعنا أقوال المفسرين في هذه الآلة وجدناهم قد كفروا بكل شيء. لم يصدقوا بشيء إذا لسنا بحاجة إلى تعيين الآيات قلت قولوا يكفرون بآيات الله ولم تعين ولم تعين السورة هذه الآيات ولا غيرها من سور القرآن بل لسنا نقف على أثر على أثر صحيح تفسيره. وأما ما أسر عن بعض السلف فهذا من باب التمثيل فقط وليس من للحصر وليس للحصر والاستقصاء لأن بني إسرائيل كفروا بكل آيات الله نعم كفر وقد تقول كيف كفر ألم يؤمنوا بموسى أيقول الذي آمن بموسى أدعوا لنا ربك أتقول لا يؤمنون بالتوراة الذي يؤمن بالتوراة يحرفها ويضع آية الرجم على على ويضع يده على آية الرجم منها هذا مؤمن فبذا كان داعم بني إسرائيل اللي النبي عليه الصلاة والسلام بيقول له اقرأ وهو عمليا راح حط إيده قال له طب ارفع يدك عن ارفع يدك عن آية الرجم تبدد العالم الفقيه بتاعهم وضع يده على ايه الرجل فكيف بحال من سوقه والدهمه من بني إسرائيل ده اذا كان ربنا يقول واختار موسى واختار موسى قومه لميقاتنا سبعين رجلا شوف ما قالش من قومه طب ليه ما قالش من قومه ها لانه هم دول فقط اللي طلع بيهم من قومه 70 فألولوا أرنا الله إيه طب إذا كان هذا حال الصفوة اللي سيدنا موسى نآهم وفرزهم واخترهم فما بالك بالآخرين ومن هنا أنا أقول لا للبحث لا للبحث في هذه الآيات تفتيشا أو طلبا لما كفر به بني إسرائيل بالآيات لأنهم لم يؤمنوا وأخبر الله عن حال الصفوة منهم فقالوا أرن الله جاهرا وفي الجهاد قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم وفي التاريخ وفي المستقبل إلا قليلا منهم قلت ومزاق ما أقول أن الله قال ذلك بأنهم كانوا يكفرون جاء بفعل المضارعة الذي يفيد ماذا الاستمرار والتجدد والكسرة كفر لا ينقضه وثانيا جاء رب العالمين بالآيات جمعا قال بآيات ماش بآية الله والجمع أيضا يفيد الكسرة وسالساً الإضافة والإضافة فيها عموم آيات لا يعني العموم واضح أو إما أن يرجع ذلك إلى عظيم كفرهم ومن عظم كفره كأنه لا يؤمن بشيء صحيح؟ يعني من آمن بكل شيء وكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم هل ينفع إيمانه مع أنه مؤمن بالآخرة مؤمن بعيسى بموسى بالقرآن لا ينفع إيمانه فإما أن يرجع ذلك إلى كسرة كفرهم أو إلى عظم ماذا كفرهم قلت وفي إضافة الآيات إلى اسم الجلالة آيات الله تشنيع تشنيع على بني إسرائيل من أنهم لا ينكرون كونها آيات الله وهذا أشنع في كفرهم قال ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون، فعطف القتل على الكفر. لماذا قدم الكفر على القتل؟ لأن الشرك هو الذي يصنع كل معصية، ولأن الشرك هو أبو كل ذنب. فبدأ به لأنه أعظم من كل عظيم. وأرجو أن يستقر هذا المعنى عندنا لأن نحن اليوم نهول من قضية الشرك جدا يعني الناس اليوم ما في قلوبهم غير على التوحيد مولد في ثلاث مليون ثلاثة مليون ما فيش مشكلة بالنسبة له ما في مشكلة لكن لو رجل قال كلمة مجرد كلمة أو سب لرجل سبه بأبيه تجد الدنيا ممكن تتحول إلى بحور دم لكن لو سب الدين لو سب الله لا يكاد أحد يغار. نعم صارت المسألة مقلوبة عندنا كل زنب صار أعظم ماذا؟ من الشرك يا شوف لما تقول ده فلندا ضايح جاي على الموالد يقول لك ده بتعربنا ولو واحد ثاني سرق مئة وخمسين جنيه مثلا ولا خمسين جنيه ولا عشر جنيه تجد الناس إذا في طريق تمشي في طريق آخر وليس معنى هذا أنه يهون من شأن السرقة السارق لص والأول مشرك هذه الحقيقة لكن صارت المسألة مقلوبة عندنا شوف رب العالمين قدم آخر في الكلام زي أو رب العالمين ذكر الترتيب يغفرون به ده بعدها يقول ويغترون النبيين ازاي ده بيقتلوا الأنبياء لكن القرآن يقول لك لا الشركة أعظم من قتل من من قتل النبي دعاء غير الله أعظم من ترك الصلاة الزبح لغير الله أعظم من الزنا. الزبح لغير الله أعظم من الزنا. الذهاب للموالد والتواف حول للقبور أخطر عند ربنا من السرقة ولذا أبو زر يقول يا رسول الله وإن دن وإن سرق قال له وإن دن وإن سرق رغم أن في أبي زر حتى يقنع حتى يقنع الناس قال رغم أن في من أبي زر أن الشرك أعظم من هذه الذنوب ولذا ذكروا لابن وضاح شابا هذا الشاب كان على فسوق وفجور زنا خمر فسوق سرقة فتاب الله عليه فتشيع فابن وضاح حاله الأول كان أرجع عند الله حاله الأول كان أرجع عند من عند الله لنعيد حساباتنا أيها الإخوة لأن هذه الآية تقول لنا الشرك أعظم من كل ماذا من كل زنب ولو كان هذا الزنب هو ماذا هو القتل ولو كان هذا القتل هو قتل من النبي ولو كان هذا القتل قتل من النبي بغير حق ولو كان هذا القتل قتل لمن لجمع من الانبياء يبا شوف الآية عدة الكفر أعظم من القتل ولو كان قتل لجماعة ولو كان هؤلاء الجماعة ماذا نبيين وبغير الحق هكذا تقول الآية قلت واجب مراعاة الترتيب في الآية قلت وعجبا قدم ربي بذكر الكفر على ذكر القتل ليقنع القارئ أن الشرك أن الشرك أعظم جرما من القتل ولو كان قتلا للنبيين ولو كان قتلا لجماعة منهم ولو كان قتلا بغير حق ولذا بدأ بالكفر ذكرا سبحانه وتعالى فقال ذلك بأنهم كانوا يكفرون قلت وبدأ به ذكرا لأن كل ذنب لأن كل ذنب إنما مصدره الشرك والكفر ولذا جعل القرآن الذنوب قرينة الشرك والطاعات قرينة ماذا؟ توحيد لما يأتي ذكر التوحيد في القرآن هتلاقي بيذكر مين؟ طاعات لأن التوحيد الحق توحيد الخالص هو الذي يصنع هذه ليه؟ طاعات واعبدوا الله ولا تشركوا به بص. وبالوالدين فهلا التوحيد هو الذي يصنع هذه القرب والطاعات والشرك هو الذي يلد هذه الزنوب والمعاصي ولذا فليكن اول ما تعلم هو التوحيد واول ما تحذر هو الشرك وشيخنا رحم الله كان له كلمة رائعة يقول ليت الذين علمون الفقه علمونا أن أول ناقد للوضوء هو الشرك وهذه كلمة لا معنى أول شيء بيفعله الرجل يسلم ايه؟ ها؟ بيغتسل كأن الشرك ينقض معه ماذا؟ ينقض الوضوء ولذا رب العالمين لم يقبل نفقاتهم لماذا؟ أنهم كفر كفروا بالله وبرسوله. ذلك بأنهم كانوا يقفرون بآيات الله الباء هنا باء ايه باء المصاحبة باء المصاحبة التي تفيد مصاحبة الكفر لبني إسرائيل أبدا ولذا قال الله تعالى في الآية الأخرى فريقا كذبوا وفريقا يقتلون فعبر بالماضي حال التكذيب كأن التكذيب مستقر في في طريهم زي الطريفة بعضهم خرج الإمام ابن المبارك فقال له أنا أريد أن أناظرك أن في شيء قال له تفضل قال له أخطأ قال له وكيف أخطأت وأنا ما تكلمت فالتلاميذ كانوا إيه يضربونه فقال لهم دعوه دعوه هذا خرج من بيته وهو يريد ماذا؟ تخطئتي فسبق لسانه بمفين في قلبي هو أمر مستقر إن ابن المبارك مخطئ وفعلا تكذيب في بني إسرائيل يعد ماذا؟ يعد كبلة لهم كبلة فلذا جاء بباء المصاحبة التي تفيد مصاحبة الكفر لبني إيه؟ إسرائيل أبدا يقفن بآيات الله ويقتلون وفي الآية الأخرى ويقتلون في القراءة الأخرى استغفر الله قراءة علي يقتلون ما الفرق عندنا قاعدة لغوية تقول زيادة المبنى زيادة المعنى يعني كل ما مبنى الكلمة زاد كل ما معنى الكلمة كان إيه أقوى مثلا طاغوت أقوى معنى من طاغية لأن المبنى هنا إيه؟ أزيد مبنى هنا زائد فإذا زيادة المبنى من زيادة إيه؟ هنا لما قال يقتلون بتجديد التاء ففي زيادة مبنى لزيادة المعنى إما أن يكون ذلك راجعا إلى كثرة إشارة إلى كثرة ماذا القتل والأولى من ذلك أن يكون ذلك راجعا إلى أسلوب القتل يعني هم لم يكتفوا بالقتل وفقط إنما فيهم شناعة في أسلوب, في أسلوب القتل شناعة في أسلوب القتل ويشهد على هذا تاريخهم وقتلهم ليحيى عليه السلام قتل يحيى رأس يحيى كانت ثمنا لرخصه عارية رقصتها سالومي وقتلوه زبحا قتلوه زبحا يبا الآية تشير إلى ماذا؟ إلى أسلوب القتل القراءة الثانية تشير إلى أسلوب القتل وما فيه من الشناعة قلت والتعبير بالقتل يا عم كل صور القتل أو كل صور إزهاق الأرواح فشملت الآية بذلك الزبح والتجويع الزبح والتجويع والإغراق لأن كلبة قتل في اللغة تصدق على كل صورة من صور إزهاق لكن لو قال لك يزبحون الأنبياء يزبحون الأنبياء يبقى كان الأسلوب واحد اللي هو ايه فصل الرقابة عن البر لكن لو قال يقتلون يبقى الأسلوب ايه ذلك لما جك عن فرعون في آيات قال لك يذبحون وفي آيات قال لك يقتلون يبقى فرعون ما كان شيء يتخلص من بني إسرائيل بطريقة واحدة ده أكثر من طريق فمن هنا جاءت القراءة الثانية تضيف للقراءة الأولى معنى وهو شناعة أسلوب القتل من استخدام ماذا؟ من استخدام زيادة المبنى يقتلون إفادة لزيادة لزيادة المعنى يقتلون يقتلون النبيين وفي الآية الأخرى قال الأنبياء والفرق كما أسلف الأنبياء جمع كسرة والنبيين جمع قلة طب لماذا قالت هذه الآية النبيين حتى لا يفهم أن شناعة الفعل أن شناعة الفعل من كونه وقع كسرة إن لو قال الأنبياء لا تواضر إلى زين أحدنا إن المسألة ما فيهاش جرم إلا لما يكونوا إيه كسرة لكن هو لما استخدم جمع القلة يفيد إيه شناعة الفعل على كل إيه على كل حال سواء كان المقتول قلة أو كان المقتول إيه كسرة ودي مسألة مهمة جدا واضح لأن في ذنوب تزداد شناعتها بزيادة فعلها يعني الربى مثلا قال درهم يأكله الرجل من الربى كاسم 36 زنيا درهم يأكله الرجل من الربى كاسم 36 زنيا ودي برضو مشكلة اخر عندنا الربى مش مشكلة لكن الزنا مشكلة المشاكل الاسلام يقولك ان الربى اعظم منين من الزنا نعيد حساباتنا مرة اخرى 36 زنية تدرهم يأكلوا من الربا بس الشرط وهو ايه وهو يعلم وهو يعلم يبقى اذا نفهم من هذا الحديث ان كلما زاد الربا كلما ماذا عظم الايه عظم الاس لكن هنا القضية هي جرم عظيم على كل حال فلذا جاء بجمع الايه قلة حتى لا تعتقد ان شناعة الفعل في كثرته وإنما أشار إلى شناعة الفعل في ذاته القتل وسانيا في نوع المقتول النبيين وسالسا في كثرة الفعل الأنبياء ورابعا بغير ماذا حق كأنه يشهد على بني إسرائيل أنهم مقرونة على أنفسهم بأنهم لا حق لهم في هذا القتل واضح لقلب غير حق هذا الش... هذه شهادة على بني إسرائيل أنهم يعلمون بأنهم قتلوا الأنبياء بغيره يعني ما لهمش شبهة حق يبقى بالتالي ما لهمش أي حج عند من عند الله لكن ممكن يبقى قاتل له شبهة حق قولوا لماذا قتلت؟ قال يا رب سبني بأمي إذا لوا ايه شبهة حق لكن لما يقولوا يقتلون نبيين بغير حق هذا إقرار على بني إسرائيل أنهم ما قتلوا الأنبياء بشبهة حق وإنما تلبسوا بهذه الجريمة مع إقرارهم بأن بأنهم ليسوا على حق أو ليست لهم شبهة حق إذن فقال تعالى ذلك بأنهم كانوا يقتلون النبيين بغير حق وقوله بغير, حق بغير الحق هنا وفي آية آل عمران بغير حق فما الفرق وقلت إن هذه مسألة من مسائل درسنا وهي محاولة الجمع بين الآيات مسألة مهمة لأني أؤمن بأن كتاب ربنا لا يختلف بعضه على بعض يفسر بعضه بعض من غير جيد عشان نحن اليوم في إفلاس خلصنا الجواز هناك في الدعوة قول أنا عايزك تفرق بين الآيسين طب ليه هنا قال بغير الحق وليه هنا قال بغير حق لا لابد من فرق صحيح لأن كلام ربنا بليغ كده او جاءت المكافأة عشان كده ضعف الجواب <تصفيق> كمان كويس خالص قول انا عايز اختفرق بين الايتين بغير الحق وبغير حق أمم لا لا ما في هذا الفرق طيب قلت قوله بغير حق يعني جنس الحق لي لأن النكر النكر في سياق نفي أو ناهي أو شرط تفيد له العموم أما قوله بغير الحق الأل هنا للعه لأن ألف اللغة تأتي لنوعين للعهد أو للجنس لما قل لك الطلبة الطلبة المعهودين فين في زينة قل لك حضر الطلبة يعني مقصود الطلبة هنا من كل الطلبة بتوع مصر ها؟ يا خي ما أنا ما أنا ابن تيمي أنا ما المقصود شو أيض الطلبة الطيبين بتوعنا يبقى ده اسمها أل العهد للعهد ماشي؟ لكن لما قل لك وهذا أدب يتعين على الطلبة يبقى المقصود لمن جنس الطلبة يبقى الآية الأولى تفيد المعهودة يعني الحق الذي يرونه هم حقا المعهود عندهم يبقى لا حق معهود عندهم ولا حق معهود مطلقا او لا جنس الحق مطلق يبقى آية آل عمران افادت نفي جنس الحق ليه لان الحق اللي عنده غير الحق اللي عندي مش كده انت ممكن تفعل شيئا ترى لنفسك فيه شبهة ايه شبهة حق كده ده بحق مش كده وانا اللي قلت الناس تعالوا هم اللي بي... في القلب وانا بطلع حق ايه مش عندها ده اسمع عندها شبهة ايه شبهة حق فيما تفعل واضح يبقى لما يقول بغير الحق نفي الحق المعهود في الزهن عند بني إسرائي ولما يقول بغير حق في الآية الأخرى نفي جنس ماذا؟ جنس الحق يبقى لا الحق المعهود عندكم ولا جنس الحق الذي عند ماذا؟ عند العموم وهذا هو الفرق بين الآيتين أخذنا الجزبان فقال تعالى ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق قلت وقوله النبيين يعم الرسل لأن الله تعالى قال في الآية الأخرى أفكلما جاءهم رسول أفكلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون فهذه الآية تشير إلى قتلهم من؟ الرسل أيضا لأنه قال أفا كلما جاءهم رسول بينما آية البقرة تقول ويقتلون من فجاءت آية البقرة الثانية لكي لا تكون الأولى قيدا أو تخصيصا لقتل طائفة دون طائفة وإنما قتلوا العموم لا فرق عندهم بين نبي وماذا ورسول وهذا فيه زيادة تشنيع إنه ذكر الرسل في الآية الأخرى إذا في زيادة تشنيع ليه لأن مقام الرسول أرفع من مقام من النبي والزنوب تعزم والزنوب تعزم باعتبار حرمة باعتبار حرمة المقتول والقتل يعظم باعتبار حرمة المقتول يعني كلما زادت حرمة المقتول كلما ماذا؟ بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم شر الناس من قتل نبيا أو قتله نبي جعله ماذا؟ شر الناس دليل عليه أن الزنبي يعظم لحرمة من؟ النبي وهذا له أصل في السنة، وهذا له أصل في السنة. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن يزن الرجل بعشر نسوا، لئن يزن الرجل بعشر نسوا، أي سروا؟ أي سروا من أن يزني يا جاره؟ يبقى شوف جعل الزنب مضاعفا لحرمة من الجار يبقى هنا الزنب القتل يعزم بحرمة من النبي فهو مضاعف لحرمة النبي ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق قال ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون وهنا سؤال أو مشكلة إن الله تعالى قال في كتابه لا ننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادِ ده ده ولا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادِ وقال في الآيات الأخرى سبحانه وتعالى وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمْ الْغَالِبُونَ فَأَيْنَ نَصْرُ اللَّهِ رُسُلَهُ وَقَدْ قُتِلُوا أليس هذه هزيمة أن يقتلوا أليس هذه مشكلة في القرآن الكريم أليس هذا اختلافا لا تشغلني بهذا أليس هذا اختلافا بارك الله فيكم كيف تقول آية إننا ننصر رسلنا؟ وهذه الآية تقول ذلك بأنهم كانوا فأين النصر إذن نعم هذا جواب أن الأنبياء وإن قتلوا لكن لكن عقيدة الأنبياء منهج الأنبياء لا يضيع من الأرض فلا تزال طائفة على الحق تحمل منهج النبوة فهذه نصرة أن وجودهم ماذا باق منهجا باق عقيدة واضح لأنهم قتلوا الأنبياء ليه شما ما تبقىش في عقيد التوحيد شما ما تبقىش في منهج النبوة منهج حرام وإيه وحلال واضح طيب ثانيا هذه نصرة من وجه آخر نصرة نبي من وجه آخر أن يموت في تبليغ دعوة ربي، فيفوز بالمقام العالي الشريف وخير ميت أن يموت الإنسان في سبيل ماذا؟ في سبيل ربه بل أقول لو كانت لي أمنيا فلست أرجو الله سبحانه وتعالى أمنيته إلا أن أموت في هذه السبيل لما يموت رجل ويبلغ دعوة ربه لما يضرب رجل وهو يبلغ دعوة ربه اللهم اغفر لقومه فإنهم لا يعلمون ذلك حسابات النصر لا بد أن نعيدها أيضا رب العالمين في غزو في الهجرة عليه ها؟ إلا تنصره إزاي نصره الله ده خارج هربان هو هو صاحبه مش كده وبيختفوا في غار وصاحبه قالوا لو نظر أحدهم تحت قدمه لرآنا فين النصر هنا إلا تنصروا فقد نصر الله لأن حسابات النصر عندنا أيضا يحتاج إلى ماذا إلى مراجعة فهذا درس مراجعة الحسابات في التوحيد وقضية الشر في الزنب والشر نراجع حساباتنا صحيح في الزنوب ترتيبا نراجعها أيضا في هذا الباب حسابات النص وربنا بيعتبر ذلك نصرا لأنهم لم يصفروا منه بما يريدون من قتله فتموت الدعوة بماذا؟ بموته ولذا قال اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد وإنما خرجت الدعوة خرجت الدعوة من بين أيديهم كما يخرج الماء من بين أصابع فهذا يعد نصرا قلت قول إن لننصر رسلنا يعني في الجملة لأن قوله رسلنا جمعا وليس يعني أن يقتل واحد أو عشرة أنهم لا ينتصرون مطلقا ثانيا أن يكون قوله إننا ننصر رسلنا يعني دعوة محمد صلى الله عليه وسلم الأخيرة والمقصود برسلنا هنا من هو النبي صلى الله عليه وسلم طب ليه لأنه هو الذي حمل دعوة من دعوة الرسل أجمعين وكان الآية بشرى للإسلام ولقد قلتها ألا تستريح أيها الكافرون المشركون وتريح أمنية المشركين صراب إيه والله صراب لأن الله قالها يريدون أن يطفئوا يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواهيم أنت لو رأيت رجلا جالس فوق سطح دار وجايب كده قالت نفخ وعمال ينفخ في الشم هتعمل إيه ده أنت بتضحك لمجرد أنت سمعت المثال طب لو شفته طب محمد أعظم من الشمس صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم وكتابه أعظم من الشمس ألا يتعلم المشركون من سنن التاريخ ألا يتعلم المشركون من أيام الله ما كان في مكة محاصرا وحيدا ويمهب يقرأ آية له وما هو إلا ذكر للعالمين من العالمين اللي بتكلم عنه دان تقعد في مكة محاصر على مين مين اللي بتكلم عنهم؟ دنيا دريان بيك قيصر دا دريان بيك وليعرف عنك حاجة كسرى اللي قعد في ملكه دان تقعد في مكة بين الجبال وبتقول ما هو إلا ذكر العالمين ويومها كان أصحابه عبارة عن مين خديجة مرأة مسنة أبو بكر رجل لا يملك سيفا ولا عصا علي صبي صغير زيد بن حارسة رجل لا بطاقة شخصية له اسمه زيد بن محمد أدباعك عبارة عن عبد وطف وامرأة مسنة ويتقول لي وما هو إلا ذكر للعالمين طب الآن لو نزلت في أواخر صور القرآن الكريم لكات المسألة تبقى ايه؟ مقنعة يومها كان قاعد في المدينة وكانت له دولة ومكة تحت ايديه والبحرين تحت ايديه والجزيرة تحت ايديه ماشي ممكن صحيح لكن انت جالس في مكة في كل هذا الحصار وبتقول لي وما هو الا ذكر للعالمين هذه الاية وحدها معجزة هذه الاية وحدها معجزة ليه؟ لأنه صار ذكرى للعالمين اليوم صف الصلاة في أمريكا ثلاثة كيلومترات وفي فرنسا ثلاثة كيلومترات دار الهجرة في أمريكا اسمها دار محمد الإسلام في البيت الأبيض بل وفي البيت الأحمر وفي أي رجل ابنة يلسن نفسه مسلمة تشوف يلسن لما يفيه قدم النوم صباحا ويجد ابنته وبتوله صديت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم اللي الكريم لندعاش عمره كله عشان يعمله عشان يقضي على وجود المسلمين فين؟ في روسيا فإذا بالإسلام فين؟ في داخل الكريم ما يأخذوها من, من التاريخ فرعون نفسه اللي يقتل الأبناء ويذبح ويستحي النساء وفي الآخر يخرج الإمام من من بيته حتى مراد أسلمت يعني شوف الإنسان لو لو أن الدنيا كلها كفرت به تبقى مراده ماذا تبقى مراد مؤمن به على دينه ده حتى قريبه سند عون وقال رجل مؤمن من آل فرعون أريب كمال وربيب وامرأته يبقى هذه نصرة ولكن بمعنى آخر نصرة إن لننصر رسولنا يعني محمدا صلى الله عليه وسلم لأنه الذي يحمل دعوة من؟ دعوة المرسلين جميعا ثالثا إن لننصر رسولنا بمعنى أن دعوة الرسول وهي دعوة التوحيد تبقى أبداً في أرض الله لا تغيب ولا تزال طائفة على الحق منصورة قال تعالى ذلك بما عصوا هنا بعبر عن العصيان بفعل الماضي لكن لم يقفرون يقتلون عبر بفعل الماضي المدرعة. لأن الفعل الماضي يفيد السبات والاستقرار يفيد السبات والاستقرار إذن لك إن الله كان عليما حكيم طب ليه كان عليما حكيم لأن هذه الصفة ماذا؟ صفة من صفاته سبحانه وتعالى لا تفارقه بحال فهو أبدا عليم هو أبدا حكيم سبحانه وتعالى وهذا معنى فلذا جاء بفعل الماضي ليفيد السبات والاستقرار كأن المعصية صارت جبلة لبني إسرائيل فهم أبدا عصاه ولذا قال بما إيه بما عصوا أبدا عصاه وعصيانهم صار جبلة لهم فعبر بالفعل الماضي لسبات ذلك واستقرار ذلك فيهم كما في آية التكذيب قال إيه؟ فريقا ده من قبل ما الرسول يجي بكذبين وقال وكانوا يعتدون ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون يبقى شوف جمعوا كل صنوف الفساد والشر شرك القتل وهذا مثال للكبائر ثم عما العصيان. ثم الاعتداء ومجاوزة له الحد وبهذا ينتهي الدرس السادس والستون من لا هو السادس والستون على تصحيح إخوانكم من تفسيرنا تفسير أصدق الحديث وأنتم مخيرون ما بين عمرين ما بين الجواب على أسئلتكم أو ما بين أن أنجز إليكم ما وعدتكم به وما وعدتكم به هو التعليق على الآية وهذه سنة من سنن درسنا المبارك هذا فما أنا فاعل والأمر إليكم فانظروا ماذا تأمرون ها إيه الجواب على الأسئلة طب من هم على مذهب الجواب على الأسئلة يرفعون أيديهم كانوا إذا عدوا قليلا فصاروا اليوم عز من القليل طيب الآية تحدثنا عن شهوة البطن حيث يقول الله وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد تنظروا ماذا فعلت البطن ببني إسرائيل أولا البطن سوء أدب لأنهم قالوا يا موسى خاطبوه باسمه مجردا عن ماذا عن ألقاب النبوة والرسالة وهذا سوء أدب مع الكبار ثانيا البتنة جحود ونكران بما جحدوا نعمة الله عز وجل وأنكروها ثالثا البتنة تفسد الزوق شوف لن نصبر يعني كرهنا المن والسلوة فصار المن والسلوى في حلوقهم ماذا؟ شيئا مرا كريها وهذا معنى كلمة نصبر كلمة نصبر تطلق على الأمر المكروه يبقى كأن المن والسلوى صارت في حلوق بني إسرائيل ماذا؟ مرة رابعا البطنة كفر وإلحاد أدعو لنا إيه؟ ربك خامسا البطنة كبر وغرور ادعو لنا ربك يخرج لنا مما تنبت لنا ادعو لنا يخرج لنا قرور البطنة فساد في التصور شوف جعلوا من العدس والبصل والثوم خيرا من المن والإه هو ده الإنسان البطيء بيأكل حتى أنه لا يستطيع أن يميز فهذه في الآية وجوه ستة ولذلك لا عجب أن يعقب بعد أتستبلون الذي هو أذنى بالذي هو خيره بطه مصرا فإن لكم ما سألتم ولذا المسألة البطن مسألة إيمان وكفر قال المؤمن يأكل في معين واحد والكافر يأكل في سبعة, سبعة أمع حتى قال تعالى في الآية الأخرى كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم والنبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الجامع يقول ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن فإن كان لا حال فاعلا فسلس لطعامه وسلس لشرابه وسلس لنفسه لك ما بلأ ابن آدم وعاء من بطن شرا من بطن لأن هذا الوعاء إذا امتلأ أفسد على الإنسان عقله قال ابن الخيم لا تسكن الحكمة معدة ملأة نعم ومن هنا نقول نحن في التعبير الدارج إيه ده مخه إيه إيه معنى مخه تخين دي ابنها من ها ما ليها معنى تعطلت عقله لما امتلأت ماذا بطنه وأرجو يا إخواني بس عشان ما حد يشغض من الكلام البطن غير السمنة السمنة دي ممكن يبقى يبلاها سبب إيه مرضي نسأل الله أن يعافي إخواننا جميعاً واضح مش شرط إن كل إنسان سمين فهو إيه هو بطيء فممكن تجد إنسان كالبوصة ولكنه يأكل أكل من أكل الرجال فأرجو أن نفرق بين الأمرين عشان ما فيش إنسان يصحب الكلام عليه على نفسه لا والله وقال ابن القيم رحمه الله أيضا قال من أراد أن يرق قلبه وأن يغزر دمعه فليقل من طعامه يبلبتنا بتعطل الحواس بتعطل العين شوف أسرها السيء على العين جمود الدمعة في العين سببها ماذا؟ كسرة الطعام وغزارة الدمع في خلة الطعام وآه كم نخسر من الدمعات والدمعات عبادة غالية قال فيها صلى الله عليه وآله وسلم ما من قطرتين شوف الدمع ولو كان قطرة ما من قطرتين أحب إلى الله من قطرة دمع من خشية الله وقطرة دم في سبيل الله شوف قرنا دمعت الخاشع بقطرة دم من الشهيد فجعل الخاشع والشهيد معا فتأمل نعم فتأمل ولذلك سمع كان الرجل في العرب يعير بالبطنة وأشعب مثل مضروب أشعب مثل مضروب ولذا قالت المرأة وإذا أكل إيه لف وإذا شرب اشتف فانظر إلى آخر ذلك ولا يلجل إيه تبلد إحساسه لا لج الكف يعني لا يشعر بامرأته ولا يحن عليها تبلد إحساسك والأخرى قالت وإذا اضدق الكف لا ينتفع به نعم ومن هنا قالت في حديث من زرع المتحم يشبعه زراع له زراع القفرة وحسبك فضلا أن يقول أهل الشبع في الآخرة هم أهل الجوع في في الدنيا ويروين بعضهم صادقون أن نفرا رأوا بشرا الحافي في رؤية يأكل ويطعم من مائدة ضخمة وربه يقول له كل يا بشر من, من لم يأكل في الدنيا كل يا بشر استوفي ماذا حقق وحظك وربك هو الذي يطعمه يقول له من لم يأكل في الدنيا فرضي الله عنه وارحمه الله عباد الله للكحديث بقية في اسبوعنا المقبل لا أحب أن أشق عليكم والرفق ما كان في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا يعني شانه والكلام ما ينتهي أصلا فلنجعل له بقية في اسبوعنا المقبل إن شاء تعالى وفق شكر الله لكم حسن استماعكم وجمعني الله وإياكم على الهدى دائما أبدا